بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد من النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن و بعد مازلنا نتكلم و ا في أ ح ك ا م القاضي والقضاء فتكلمنا في الدرس الماضي على شروط القاضي وقلنا إ ن شرط القاضي أ ن يكون مسلما مكلفا حرا ذكر وتكلمنا على و ل ا ي ة ا ل م ر أ ة واظن أ ن ن ا استغرقنا الدرس كله أ و م ا ظ م ه في ك ل ا م على و ل ا ي ة ا ل م ر أ ة و أ ن يكون عدلا بضوابط العدل ا ل م ع ر و ف ة وهو الذي لم يرتكب ك ب ي ر ة ولم يصر على ص غ ي ر ة ولم ي أ ت ي بخارم من خوارم م ر ؤ ء و أ ن يكون جميعا بصيره فلا يولى أ ص م ولا أ ع م ى ولا أ خ ر س ش ر ط ه أ ن يكون ناطقا و أ ن يكون كافيا وقلنا مراد الفقهاء بقولهم إ ن ه كاف أ ي أ ن ه قادر على القيام ب أ ع ب ا ء القضاء يستطيع تنفيذ ا ل أ ح ك ا م التي يقضي بها لابد أ ن تكون عنده ش خ ص ي ة قويه يستطيع بواسطتها تنفيذ الاحسان و أ ن يكون مجتهدا وتكلمت على المجتهد بشكل عام ق ل ن ا المجتهد ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة اقسام مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ومجتهد فتوى و ق ل ن ا هناك ا ل مرجح تكلمت على طبقات المجتهدين بما فيه ا ل ك ف ا ي ة ولا أ ر ي د أ ن أ ر ي د منه شيئا وقلت إ ن شروط القاضي التي ذكرها أ ص ح ا ب ن ا هنا هي شروط المجتهد المطلق هي شروط المطلق مجتهد ف إ ذ ا وجد لدينا من تتوفر فيه شروط الاجتهاد المطلق فلا يجوز لنا أن يولي غيره ل لا ان يجوز لأمير ل م م ا ؤ ي نولي أن ي غيره على ما بعد ما تنظره قريب وقلت إ ن المجتهد المطلق هو المجتهد الذي له أ ص و ل ه ا ل م س ت ق ل ة ا ل ق ا ئ م ة بنفسها لم يعتمد على غيره لا في أ ص و ل ه ولا في فروعه ولا في روايته حينما يذكر حديثا ليستدل به يذكره وهو الذي يتكلم فيه على ا ل ص ح ة وعلى الضعف ما يحتاج إ ل ى إ ن س ا ن يعلمه أ ن هذا الحديث صحيح وما أ ن هذا الحديث ضعيف و أ ش ب ه هذا مما تكلمت عليه بالتفصيل وقد ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمه بعض ا ل أ م و ر أ و أ ك ث ر ا ل أ م و ر التي يجب أ ن يتقنها ا ل إ م ا م المجتهد المطلق أ و القاضي ل أ ن ك ل م ة القاضي عندنا ا ل آ ن ص ا ر ت تساوي ك ل م ة المجتهد المطلق قال المجتهد المطلق طبعا هذا أ ي ض ا تكلمت عنه أ ن ا في الدرس الماضي إ ج م ا ل ا وانا أ ن تكلم ع ه ت ف ص ي ل أن يعرف من يعرف اتكلم ل ك ا والسنة لابد ب أن ت و ن عنده ع بالكتاب و عنه ل ل م ب ا س ة وعلم وعلم وعلم بالتجماع وعلم بالقياس وعلم بمصادر التشريع المختلف ي تفصيلا ا ي ي ه أن ع ر ف من الكتاب و ا ل س ن ة ما يتعلق ب ا ل أ ح ك ا م أ ي أ ن يعرف آ ي ا ت ا ل أ ح ك ا م و أ ن يعرف أ ح ا د ي ث ا ل أ ح ك ا م آ ي ا ت ا ل أ ح ك ا م التي آ ي ا ا ل ت ذكرت ص ر ا ح ة ا ل أ ح ك ا م فيها هي حوالي خمسمائه ايه ح هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكرت ا ل أ ح ك ا م فيها ص ر ا ح ة ولكن ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ليست م س ت ن ب ط ة فقط من ا ل آ ي ا ت التي ذكرت فيها ا ل أ ح ك ا م ص ر ا ح ة بل هناك آ ي ا ت ذكرت في القصص واستنبط العلماء منها احكاما هناك آيات جرت مجرد ح ك م يعني لتعليم ل ا ل آ د ا ب العامه سبق العلماء منها أ ح ك ا م ا ك ث ي ر ة وبناء على هذا فالذي قاله العلماء من أ ن ه يجب على المجتهد أ ن يكون عارفا ب آ ي ا ت أ ح ك ا م وعدل وحوالي خمسمائه ايه ل ر أن يستنبط منها حكما شرعيا حكما وفي ذ ل ك ض ل الله ت تنتهي عجائب ولا تنتهي ي يشاء ينتهي منه إلى يوم القيامة وفي ه غرائبه منه من القرآن لا عجائب ولا ولا الاستباط إلى كل يوم في كل عصر في, كل في كل يوم كل نجد العلماء المعاصرين إ ل ى جانب ما قاله العلماء المتقدمون يذكرون أ ح ك ا م ا يذكرون أ ش ي ا ء ي س ت ن ب ط و ه ا من كتاب الله تعالى ما ذكرها المتقدمون نهائيا ا العلوم المعاصرة والاتشافات الجديدة قد وضعت أيدينا على أشياء كثيرة نستطيع أن نستنبطها من كتاب الله لم يكن لأسلافنا أن يضعوا أيديهم علينا لأنه ما كانت عندهم الإمكانيات التي عندنا لأن على لم لأنه أن أن أيديهم نستطيع من يكن عندهم وضعت طبعا كثيرة قد ه ذ فيما يتعلق بالعلوم طبعا واما أ م يتعلق ب ا ل ل غ ة و ب ا ل أ ح ك ا م المتقدمون وضعوا أ ي د ي ه م على كل ما يتعلق به تقريبا فلا بد أ ن يعرف من الكتاب و ا ل س ن ة ما يتعلق ب ا ل أ ح ك ا م و إ ذ ا سئل عن م س أ ل ة و ف ت ى فيها بحكم ويوجد في ا ل ق ر آ ن نص يدل عليه وهو فيه في هذا أفتا بخلاف بالقياد النص هذا ما, ما يعرف ايات ا ل ق ر آ ن الكريم هذا ليس م ج ت ه د ا مطلقا م ج ت ه د ليس من شرطه أ ن يحفظ هذه ا ل آ ي ا ت لكن من شرطه أ ن يستحضره ا حتى لا يقضي بخلافها فيما إ ذ ا عرضت عليه واقعه كما يفعل ج ه ا ل ة القرن العشرين يسال عن أ ي م س أ ل ة فيفتي فيها يعرف حديثا واحدا أ و سمع ك ل م ة شط شطرا ش ط من حديث فيفتي في ا ل م س أ ل ة ومن ع د ذلك إذا هذا قلت له طي يعارض حديثا أقوى ه أو يعارض إجماعاً يعارض آية في إجماعا ا ل قال ر آ ن كريمة يقول أخي أنا عندي ما ع م ومن ق ا لك ل أ ن تجتهد من أ م ر ك أ ن تفتي بغير ما أ ن ز ل الله قال في ا ل ق ر آ ن ب ر أ ي ه و بما لا يعلم فليتب ا ل مقاده من النار الذي يقود زجج ة الفتوى الذي يقود ن النار ا إذا بهذا الفتوى ومن أهل العلم ومن أهل الاجتهاد فلا الله أنا ما لم أهل أهل أهل يقول علم من ومن ومن يكن يصير عندي لا يصح ولا سيما في آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن وفي أ ح ا د ي ث ا ل أ ح ك ا م نعم فلا بد أ ن يكون مطلعا عليها مستحضرا لها إ ذ ا كان يحفظها هذا أ و ل ى و إ ذ ا كان لا يحفظ وليس من شرطها أن لكن من شرطها ان ل يكون الامام ا ل م س ت ه د مستحضرا لها هذا、كشرط. نقوله الآن لكن ما أسافنا كان كشرط لكن نعرف من في قد بلغ د ر ج ة الاجتهاد المطلق وهو لا يحفظ القران آ ن و وهو بلغ القضاء لا درجة ق يحفظ آ ما الا اذا كان من الغرباء و ي ف ر ض عليهم حفظه أ ث ن ا ء ا ل د ر ا س ة سواء طبق أ و لم يطبق كهذا القانون الذي كان متبعا نعرف مشايخنا الأذر واحدا في, بدون استثناء في الأذر ما كان القرآن الكريم. مش القرآن العلو كان بعضهم يقرا ا ل ق ر آ ن في يوم وبعضهم يقرا أ ك ث ر من خ ت م ة في اليوم هذا شيء طبيعي ل أ ن لسانه رفض بذكر الله تعالى يقرأ القرآن اناء ل ق ر آ الليل و أ ط ر ا ف النار ه ط ي ل ة أ و ق ا ت فراغه ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي ق ر أ ص ي ل ة ا ل ن ه ا ر القرآن بتبديل ي ق ر أ أ ك ث ر من خ ت م ة وليس ب إ م ك ا ن ه ان لا يقرا أ ل ف الحفاظ تجد ا تجدونهم في الطريق وماتوا في الطريق ي ق ر أ باللا إ ر ا د ة و أ ن ا حدثني شيخي عن شيخه أ ن ه كان ي ق ر أ في المنام ف إ ذ ا صح يتم ا ل ق ر ا ء ة ما يعيد ما ق ر أ ه في النوم أ ب د ا وحدثني المتولي ثلاثة عن كان شيخي في شيخه القراءات عن شيخ قال كان يقرأ أمامه يقرأ ب ث ث للثلاثة ل ويغذل ا قراءات الصوف كان يستغب يكتب ويصححه ه من ذ ا وهذا ما يساح ل إ ن س ا ن في الدنيا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولكن هذا من أ س ر ا ر كتاب الله تعالى ومن اكرام الله تعالى لحفاظه العاملين بمقتضاه م كلمة نعم أن أخطأ وكان ينغزه بال... يشتغل وينغزه يفوت الشيخ يشتغل في في على القراءة دبرة إذا فكانوا يحفظون كتاب الله تعالى نحن د و نتكلم انه يجب حفظه او لا يجب موضوع اخر هذا لكن هل كان في امتنا من لا يحفظ لا ما كان هل كان في امتنا من المجتهدين ب ل غ و ا د ر ج ة الاجتهاد المطلق واحد يذهب العلماء يقول ل و معلمون س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني مالك كان يذهب عند المحدثين يقول ل و بيشرئكم في هذا الحديث صحيح ولا ضعيف لا هو كان المحدثه هو هذا الحديث وضعيف. لا. العالم ذ ي ينقل كان ن ه ح د ي ث إ الاسلامي م ا ش ف ع يلعب ي كان ا ا ن ل م كان ل كلها هذا تنقل عن اولئك السلام كيف تصحح ا ل ح د ي ث وتضعف وهل م ا ا ذ تصحح ت أو ض ع هذا الحديث ضعيف أ م ا الرجل اليوم الذي يريد أ ن يقول أ ن ا مجتهد مطلق ع ل ذلك ما يحفظ عشره ة حاديث احاديث ليس م مطلقة والذي ي الأئمة ف التصعيم هذا ليس م س ت ه د ا مطلقا ر مقلدا فلا بد أ ن يكون عارفا من الكتاب و ا ل س ن ة ما يتعلق ب أ ح ك ا م في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة لا بد أ ن يعرف الخاصه والعام ل أ ن الخاصه والعام حكمان متعارضان واحد ي ق ر أ قول الله تعالى اقتلوا المشركين يعني يجب عليه أ ن ي ق ت ل كل مشرك سواء كان وثنيا او كان ماديا م ر ح د ا او كان مجوسيا او كان كتابيا اليهود والنصارى مشركون ولكن لهم اسم خاص ف ئ ة من المشركين تسمى ب س م خاص فهم انهم في ذات الكتاب فحينما يقرا أ و قول الله تعالى اقتلوا المشركين يقول المشركون جمع دخلت عليه يف ولام ا ل فهو يفيد العموم فنقتل كل مشرك ما يصح هذا هذا ع ب ة ب د ي ن الله مفترض به ان يعرف ا ل ق ر آ ن ليس فقط يعرف آ ي ا ت الاحكام عامها وخاصها يقول الذين لا يؤمنون الآيات الآيات هذه معارضة ورسوله ولا ي د ي ن الذين الحق من الذين أ و ت و ا الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد ه م وهم صاغرون يعني إ ذ ا أ ع ط و ا ا ل ج ز ي ة لا يجوز قتلهم فكيلا ف ن و ف ق بين هاتين ا ل آ ي ت ي ن آ ي ة ع ا م ة و آ ي ة خ ا ص ة ماذا نعمل هل نقول إ ن ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ن ا س خ ة ل ل آ ي ة ا ل أ و ل ى أ م نقول إ ن ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى يقضى بها على ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة كيف نعمل؟ إذا نزلت الآيات نعمل؟ نزلت إذا ا لا خ ص ة ق بد ل للعامة العامة ع ونزلت ب ه ا ن ز له ت نزلت متقادلتين العامة الخاصة ايش بعد نعمل ذ ه ان ب لابد ح ث للعالم ا يعرف ه ا وهو ردوثه و ما في أ ص ل الفقر لابده ان ي ع ر ف ا ل ع ا م ة و ا ل خ ا ص ة وهل دائما يحمل العام على الخاص لا ليس دائما يحمل العام على الخاص في شروط حتى يعمل العام على يعمل ي العم الخاص أن لا أن ك و وأن لا يكون الخصوص في شروط ن قد مستغرقة عمل بالعام لا في ك ث ي ر ة م ت ع د د ة لا بد من دراستها في علم و ص و ل فقهي ف إ ذ ا ما كان قد درس هذا ا ع ا ل م نفسه مجتهد يقول هذه آ ي ة ع ا م ة إ ذ ا نقتل كل مشرك ونظائر هذا ك ث ي ر ة ق ر آ ن مليئ بالعمومات إ ذ ا أ ر د ن ا ان نصدق هذا نسجد دين الله تعالى على البشر جميعا لابد أ ن يعرف ا ل آ ي ا ت ا ل ع ا م ة والايات آ ي ت المتعلقة الخاصة بها ع ع ر ف أن هذه آلة م ة آية خاصة وهناك و ر د في نفس الموضوع. الخاص. الخاصه م ومتى نحمل العامة و و ض ع على ل ا ل هذه المتعلقه آ ي ة ا ا ل ع ة ح م ل ى الخاصة ي بها ة جراسك ما يجوز ل إ ن س ا ن يقول أ ن ا مجتهد وهو لا يعرف هذا و أ ن يعرف المطلق والمقيد المطلق, والخاص. المطلق والمقيد ل ا ا والخاص ط و ا ل م ق في مباحثهما كالعام والخاص لكن هناك فرق ما بين العام والمطلق م بين ا و ما بين الخاص والمقيد م بين ا ما أ س ت ط ي ع أ ن أ ش ر ح ه الان تدرسونه في علم و ص و ل الفقر لابد أ ن يعرف المجمل ة والمبين الآيات المجملة و ا ل آ ي ا ت ا ل م ب ي ن ة طبعا ما من مجمل إ ل الا وبين ا آ ي ت التي بينته وعلى أ ي وجه بين هذا المجمل هذا مجمل بين ما هو المراد به لا بد أ ن يعرف هذا في كتاب الله تعالى وفي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؤ و والمجمل والمبين ل والناسخ والمنسوخ موجود في كتاب الله وموجود في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يعرف الناسخ والمنسوخ هذه ا ل آ ي ا ت ن ا س خ ة وهذه الايات آ ي ت آ ايتان متعارضتان ا ا بهما؟ هل بمجرد ان ا ذ نعمل بمجرد هل ل نرى و ل ي يعني الأولى ناسخة والثانية、منسوخة. ليش التانية يكون ناسخة منسوخة تكون ناسخ منسوخة النسخ الأولى ما والأولى متى ومتى نلجا إ ل ى النسخ لأنه ف تجد ح ت أنت كتب التبثير كثيرا من المفسرين يسهم في ذكر ا ل آ ي ا ت ا ل ن ا س خ ة و ا ل م ن س و خ ة كل آ ي ت ي ن تعارضتا يقول إ ح د ا ه م ا ناسخا ة ل في أ خ ر ى فيذكرون مئات ا ل آ ي ا ت ف ي ا ل الكريم ق ر آ ن على أ ن ه ا منسوخه ة ومئات الآيات على أ ن ا ناسخة وربما قالوا ا ل آ ي ة ك ل ا ن ي ه نسخت م ئ ة وعشرين آ ي ة من كتاب الله تعالى هل هذا الكلام صحيح بينما نجد فريقا آ خ ر من العلماء انكروا ا ل ن س خ ة يقول ما في نسخ في ا ل ق ر آ ن الكريم مثل أ ب ي مسلم ا ل أ ص ب ه ا ن ي أ ن ك ر ا ل ن س خ ة و إ ن ك ا ر ه للنسخ له ت أ و ي ل معروف ليس هذا مكانه ايضا إ ذ ا حضرتم في أ ص و ل الفقه نشرح لكم هذا هذا يا افراط يا ت ف ر ي ض كلا طرفي الغلو غير محمود ولذلك قال العلماء ليس كل آ ي ت ي ن تعارضتا نحكم على ا ل أ و ل ى ب أ ن ه ا ناسخه و ا ل ث ا ن ي ة ب أ ن ه ا ن ا س خ ة لا هناك شروط للنسخ لا ن ل ج أ إ ل ى النسخ ما دام يمكننا بوجه من الوجوه أ ن نوفق بين ا ل آ ي ت ي ن العمل ب ا ل آ ي ت ي ن ولو من وجه أ و ل ى من إ ه م ا ل ه م ا أ و إ ه م ا ل إ ح د ا ه م ا إ ذ ا استطعنا أ ن نجمع بينهما كعام وخاص لا نلجا إ ل ى النسخ استطعنا أ ن نقول مطلق ومقيد لا نلجا إ ل ى النسخ ظاهر ومؤول ما نلجا إ ل ى النسخ مجمل ومبين ما نلجا إ ل ى النسخ ما دام يمكننا أ ن نعمل ب ا ل آ ي ت ي ن ولو بعمل جزئي ما يجوز لنا أن ننجأ إلى ان ل س خ نلجا إ ل ى النسخ عندما تتعارض ا ل آ ي ت ا ن من كل وجه ولا سبيل إ ل ى ا ج م ع بينهما بحال من ا ل أ ح و ا ل وعلمنا ا ل ا ي ة الفلانيه م ت أ خ ر ة عن الايه الفلانيه حتى يكون ل أ ن بعض الايات ا ل ن ا س خ ة م ت ق د م التلاوة على الايات آ ي المنسوخة آ عدة ل ة المنسوخة ق د م ة على, الآية الآية متقدمة على الآية المنسوخه آ ي ة ا ل ة ذ ا التقدم ف ي ا ل ت ل ل ا و و ة ي س التقدما في ن ز و وبناء ل عده ل ل ى هذا ا ب الأصولي كل أن يعرف ذ ا النزغ متى إلى نجع ما هي ا ل آ ي ا ت ا ل ن ا س خ ة و ا ل آ ي ا ت ا ل م ن س و خ ة ما هي الاحاديث الناسخه عليهم والاحاديث ن أ ح د وبعد ي يقولون ث ذلك هذا ل ا د ي ث ن ا هذا ل ح نجي المنسوخه ع ل العلماء الذي يقول ع ل لماذا نحكم عليه نحكم م بأنه ن لكنه يعمل مثل الحديث النبي صلى الله عليه سلم نطاق بيه في ضيق أولج فيها وما أنزل ما يجب عليه الصلاة والسلام. انما الماء من الماء ثم قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اذا جلس بين شعبها الاربع ف أ ج ه د ه ا وجب الغصن انزل او لم ينزل بعض العلماء قال هذا الحديث الثاني إ ذ ا جلس بين شعبها ا ل أ ر ب ع فقد وجب الغزو أ ن ز ل أ و لام ينزل فحملوه على التخسيط حملوه على النسر اذا هما مقبول إذن ما يصير هكذا بمجرد أ ن نجد آ ي ت ي ن متعارضتين أ و أ ن نجد حديثين متعارضين نقول حديث التايناتر ن الحديث ا ل أ و ل حديث ا ل د ب ا غ ة أ ي م ا إ ه ا ب زبغ فقد طهر بعد ي ن حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة ل ا تنتفع من الميته بجلد ولا عصب باهاب ولا عصب أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث كلام م ا ا ق صلى ل ل عليه ه طويل قلقوا ي م ل به الصفحات والكتب في هذا الحديث لا ناسخ و م ت أ خ ر و لا غير م ت أ خ ر بعدين ووراء كل هذا يتكلمون على ث ب و ت ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ح ا د ي ث طبعا ا ل آ ي ا ت لا يتكلم فيها على الثبوت ل أ ن ا ل آ ي ا ت قطعا ث ا ب ت ة لا خلاف بين العلماء في هذا إ ذ ا لا بد أ ن يعرف هذه ا ل أ م و ر وهذه ا ل أ م و ر ليست كل ما يجب معرفته من كتاب الله و س ن ة رسول الله و إ ن م ا هي أ م و ر إ ج ب ا ل ي ة أصول ا ج م ا ل ى أصول、المتائج. وإلا فعلوم المتائج القرآن ر ك ي م علم من علوم ة كل القرآن وكل علم من علوم ا ل س ن ة مما تتوقف عليه ا ل أ ح ك ا م لابد له أ ن يعرفه لابد له أ ن يكون قد درس علوم ا ل ق ر آ ن كلها في كل ما يتعلق ب ا ل أ ح ك ا م لا للتثنيات م ي ا لابد ت أ ع ل بعلم الحديث ومصطلحه مما تتوقف عليه الأحكام بغض النظر عن التثميات عليه تتوقف الأمور فهذه عن ذكرها الإمام أمور إجمالية يعني هذه أ ه م ا ل أ م و ر التي يجب أ ن تعلم و إ ل ا فكل ما يتوقف عليه حكم في دين الله تعالى من علوم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة لا بد للمجتهد أ ن يعلمه و إ ل ا فليقل و إ ن ن ي مقلد ولا يجوز له أ ن يقول إ ن ه مجتهد نعم وذكرون أ ي ض ا من ا ل س ن ة بعض ا ل أ م و ر ق د يجب عليه أ ن يعرف متواتر ا ل س ن ة وغيره ا لماذا ت و ت ر من فلأنهم الآحاد إ تعارضا حتى يعرف ر المتواتر ج ح ل الآحاد ى وفانيا ن م ك المتواتر ا ك ر ب ي ن م المتواتر منكر ا آ ح ا فاسق الخبر ا د ل يفيد ا ل ل ع من يفيد ا ل في علوم كثيرة علوم متعلقة ب الاحاد ت و ت ر و ا ل آ نعم يعرف المصطلحات ت ر والمرسل ص هذه مرسل ومنقطع ومعضل ومعلق وغير ذلك من ا ل أ و ص ا ف حدثت م ت أ خ ر ة المتقدمون ربما أ ط ل ق و ا على كل هذا ب أ ن ه منقطع معضل منقطع مرسل منقطع مقطوع منقطع, تحطن رجل واحد منقطع. المعلق منقطع ر ب م ا مثل المجاز عند المتقدمين ك ل اسمه حجان ولكن ا ل م ت أ خ ر ي ن وضعوا له استلاحات خاصه ح ا ت ا الاسناد الذي رجلان التوالي جعل على سقط منه اسم المعضل ومن سقط منه رجل ولو من اماكن م ت ع د د ة لكن ما سقط من على اثنين ل ت و على التوالي ب الحديث الصلاة للنبي عليه و سموه ل ا س م م ر قدر س س ل ل حذف ا ن ة سموه معلقة أ ونظائر قال ل ب غ ي سموه بلاغة هذا. هذه ا ذ ه اصطلاحات م ت أ خ ر ة رغم تدوين مصطلحات عند المتاخرين أ خ ر ي ن طب نعني ا ل م ت أ يعني、البارحة. يعني قبل لا يعني بعد العصور يعني في عصر التدوين في عصر المصطلحات. رغم هذا الحديث بعد العصور عصر عصر البالحة لا المصطلحات هذا المرسل الفقهاء قبل وظهور رغم ي ت ع م ل و ن المرسله في م... ف ي كل ما فيه انقطاع في كل ما فيه انقطاع يعني لو سقط رجلان من ل ا ج يسمونه مرسلة سقط رجلان على التوالي يسمونه م ر س ل ا ل حجف صدر السند يسمونه مرسله هذا خلاف بين الفقهاء وبين المحدثين في ا ل ت ث ب ي ة فقط وليس في ا ل ح ق ي ق ة واما ا ل ح ق ي ق ة فشيء ي آ خ ر ولذلك قال يعرف المتصلا والمرسل ذكر ك ل م ة المرسل مقابل كلمه المتصل يعني معنى ذلك أ ن المرسل تشمل المنقطع عند علماء المصطلح وتشمل المعضل وتشمل المعلق وتشمل البلاغ كلياته تسمى المنقطعه وتشمل المرسل اللي اللي التابعي الصلاة ا للنبي عليه رفعه فقط وقد ا التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الواسطة ليست في الصحابي لو كانت الصحابية لكانت س وسلم ط ة صحيحة بين وبين عليه ليست في الحديث لكن صلى لو المرثل الواسطة تكون تابعيا تكون وقد ص ح ا ب ي ة ونحن أ ش ر ن ا إ ل ى هذا مرارا في دروس الحديث إ ذ ن لابد أ ن يعرف ا ل من ج م م ل ا ل س ن ة المتواتر والسنة الآحات هذا زياده عما يعرفه من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والنافق س والمنسوء ب كما بالسنة بحث خاصة بالسنة ليست موجودة ليست ي ا ل ر القرآن, القرآن آ آية ن عندنا الإسناك ما منقطع في فيها أ و معضل ل أو ب ا غ أو ع ل ق أو م ر ر س ل ل ا ق آ ن كل القطع ي س و ث تقل إلينا ب ا لو ت كانت ل و ك ا ن في ك ل م ة أكثر من ك ل م ة ا ل ت و ا ث ر ل ك ر ن ا ه ا لكن م ا ف يوجد ل ا ع علمي عند العلماء أ ك ث ر من ا ل ت و ا ث ر فنقول هذا متواتر ولكن المتفا... المتواتر يتفاوت المتواتر يتفاوت المتواثر كانت توجد التواثر كانت كالقرآن عندنا لقلناها عندنا لقلناها كانت عندنا لقلناها لو لو توجد لو بعض أبلغ قطع علم كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة لكن من من من ما أكثر أكثر توجد ولذلك اضطروني أن نقول إنه و م ت ان ت ر ع م متواتر、نعم. التواتر صحيح ك نقول إفادتهما للعلم كل الإنسان يحسها ما ت ا ت ر ق ي فيه إنه أحد. وبين م ت انه ت ر ا متواتر وبين متواتر حتى الكافر يعرف أ ن ه متواتر والصغير والكبير يعرف أ ن ه متوفر فرق بينهما الكل يفيد العلم لكن هناك فرق ما بين العلوم على راي أ أكثر ي ل ل ع م ا هذا ء ف ي د ا ل ل ل ع م وهذا يفيد� ك ن العلوم تتفاوت ا ل ك ع ر ب العلماء منطقي والكلام في هذا الموضوع ط ي بالنسبه ق علي ل مرسل م ق ا ل المتصل وحال ل ا ا و ر هوة هو وضعفة يعرف ح ا للسنه ا ر الراوي و ا هذا ه م وطبعا كما ذكرت لكم م ر ة ثانيه اؤكد ليس المراه فقط هذه ا ل م ذ ك و ر ة هنا و إ ن م ا هي رموز لما يجب أ ن يعرفه المجتهد المطلق نعم ويجب عليه أ ن يعرف لسان العرب ل أ ن الله تعالى تعبدنا أن نفهم ان نفهم كتابه ا ل ل بناء على قواعد ه ا وقوانين ا نفهم و لغه ا صلى ا ل ل ه ع ل وسلم ي ه ب ن وقوانينها وكل من ا قواعدها قال ء على وكل إ ن ه يريد أ ن يفهم كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروق له بدون قواعد هذا كافر مرتد هذا كافر المرتد هذا مرتد يريد أ ن يحرف كلام الله تعالى عن موضعه ولو اننا فتحنا هذا الباب لصار الدين ع ب ث ا و أ ن ا أ ق و ل هذا الكلام ل أ ن ه موجود هذه ا ل د ع و ة م و ج و د ة وقد صنف أ ح د ا ل أ ش خ ا ص تفسيرا هذا الكلام ما ي ت الان هذا الكلام منذ ما يزيد عن عشرين عاما عرض على م ج ب ع البحوث الاسلاميه في س ر لأحد ا ل ز ن ا ق ا ل م ت ه و ر ة تفسير جديد ل ل ق ر آ ن الكريم على كيفه مثل تفسير التفسير ت الباطني م ما ع ى تفسير ما ي أ خ ذ بظواهر الارض و إ ن م ا يضع لكل لفظ معنى آ خ ر يختلف عنه تفسير جديد ل ل ق ر آ ن الكريم ما يعتمد على قواعد ا ل ل ا خ و على ما يتبادل بذهني المفسر نعم و كان التفسير معروض على شيخنا الشيخ محمود عبد الدايم نسال الله تعالى ان يطيل في حياته ا ل آ ن ه أ ك ب ر العلماء مصر قارب ا ل م ئ ة عام وما زال متمتعا بكل بركاته وحواسه نعم ا ل إ م ا م ابو الطيب الطبري عاش م ئ ة و س ن ت ي ن و ل د ع ا م 148 هجرة وتوفي عام 450 من وكان ت و مع هذا يناظر الناس ويناقشهم ويفتي في دين الله تعالى ويشهد مواكب ا ل خ ل ا ف ة فقيله يا أ ب ابا يا أ الطيب قد متعك الله بجوارحك فقالهم لم ا ا ذ ولم أ ع ص الله بواحده منها قط ثم رددناه أ س ف ل سافلين إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات قالوا ح ف ظ ه ا ل ق ر آ ن طبعا ليس مجرد الحفظ و إ ن م ا المراد به أ ن ه حفظ ا ل ق ر آ ن وعمل به يعني صان جوارحه عن ا ل م ع ا ط ي والفسوق فكيف ي خ ر يغرف ما يدب الخرف إ ل ي ه نعم ف هذا التفسير يفسر ا ل ق ر آ ن على كيفه قال البقرة إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تذبحوا ب ق ر ة قال هذه بقره ة ليست البقره التي نعرفها قال الضقرة هذه ي عصفور ن ي ع صغير ماخوذ من ذي القراء نوع من ع لا أمرهم اعرف ل ه ت كلام هكذا أنا يردد ا ل وحده فذيان يعني ب ه ك ي ف سرعه ف اشياء أ يصدم الانسان أين ء هذا ما هذا كيف يفهم عقله أقضى وصل ان يتغرب من اين جاء هذا, كيف كيف هذا, هذا ليس المسجد, المسجد الأقصى الموجود القدس المسجد الأقصى في هناك قال بمسجد بعيد يعني أسأل الله تعالى لو تعالى نقطة قال بعيد آخر هو ا لا مسجد ل أ ق ص ى بقول اله و ا ح د ة ل يرجع و ا ل ن ا ا س ن ئ ماده و لو ن يعني أ ر أن يكفر صراحة ما ذ ا يعني لا و ق ل ل اكثر إله ل و ا و ن مادة أ من هذا ا ما البعض بس ل ه م كلاهما تكذيب لله تعالى ولدينه ي طبعا م هذا ج ر ا ا ل ب المتقدمين ذ ه فئة من الفئات ظهرت وصارت والمعاجم عن الغلو في التشيع الغلو التشيع في حتى قالوا يعني ك ل م ة محمد محمد قال هذه م الميله ما د ل ا ل ة على الذات ذات النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا هي إ ش ا ر ة إ ل ى آ ل البيت ا ل أ ر ب ع ة الميم د ل ا ل ة على علي والحاء د ل ا ل ة على ف ا ط م ة والميم ا ل ث ا ن ي ة داله على الحسن والدال داله على ح س ي ن هذا هو تفسيره هذا التفسير الباطني ف ا ل ا م الغزالي لو الباطنية كتاب اسمه فضائح الباطنية رد عليهم وقال لا نحن نفسر و تفسير بدان قواعد ما في قواعد. نفسر غير هذا الميم ا ل أ و ل ى د ل ا ل ي على أ ب ي بكر والحاء د ل ا ل ي على عمر والميم د ل ا ل ي على عثمان والدال د ل ا ل ي على علي بدان ضابط تعبدنا التفسير الإنسان ما عاشي كما شاء ما نحن الله نحن على يقول تعالى كيف يفسر يفسر أ ن نفهم كتابه و س ن ة نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ضمن قواعد وقوانين ل غ ة العرب فمن شاء أ ن يفسر كتاب الله على شهوته وهواه فليحقر على شهوته وهواه ذ ا ليس مسلما وبناء على هذا لا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن يعرف قواعد ل غ ة العرب ا ل إ م ا م المجتهد الذي يريد أ ن ي ق و ض في دين الله ويفتي لا بد أ ن يكون عالما بلسان العرب لذلك قال ويجب عليه أ ن يعرف لسان العرب ل غ ة ونحو لغة يعني مفردات ا ل ل غ ة م د ل و ل ا ت الكلام و أ ن يعرف النحو حتى يعرف التراكيب على وعلى العلماء على قواعيد العرب يعرف العلماء بعدهم يدل التركيب يدل التركيب الأحكام الأحكام لغة أقوال ما ما منها من كمن هذا هذا هكذا استنبط بنار وقوانين يستنبط حتى الصحابة وأن ما يصير ا ن يقول أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ف ه م ا ل ق ر آ ن وحدي هكذا منعدل عن كل ما قاله الناس قبلي ما يصح ل أ ن ه حينما يعرف أ ق و ا ل العلماء قبله يستنيروا بنور بصيرتهم يتعلم منهم وهم قد عاصروا التنزيل وعاشوا بين مع النبي صلى الله عليه وسلم فنحن حينما نسمع اقوالهم ولو كانت م ت ع ا ر ض ة حين نسمع أ ق و ا ل عبد الله بن عباس أ ق و ا ل عبد الله بن عمر أ ق و ا ل عبد الله بن مسعود أ ق و ا ل ا ل س ي د عائشه رضي الله تعالى عنها قول عبد الله بن ع م ر قول عبد الله بن زبير قول فلان وفلان وفلان من مشاهير الصحابه يستنير الانسان ب ا ق و ا ل ه قال ا ب د ان يعرف أ ق و ا ل العلماء من ا ل ص ح ا ب ة فمن بعدهم إ ج م ا ع ا واختلاف ف إ ج م ا ع ا ليش قال يجب عليه أ ن يعرف م و ا ط ن إ ج م ا ع ي حتى لا يخرقها. لان يخرقها ل أ خ ر ق ا ل إ ج م ا ع حرام وبعض انواع ا ل إ ج م ا ع خ ر ق ه كفر وبعض أ ن و ا ع الاجماع خلقه فسق ومعصيه ما هي و ج ه ة كل واحد من أ و ل ئ ك الناس يستنيروا بنور بصيرتهم وبنور علمهم يستفيدوا منهم قال يجب علي ه أ ن يعرف أ ق و ا ل العلماء من ا ل ص ح ا ب ة فمن ب ع د ه إ ج م ا ع ا واختلافا والقياس ب أ ن و ا ع ه يبت أ ن يعرف القياس لأننا نحن نعلم أن مقادر التشريع المتفق عليها نعلم أربعة مقادر القرآن المتفق لأننا أن نحن و ا ل ل س ن ة و ا ا إ ج م ع والقياس محصورة قلنا آيات الأحكام إن س و ا حطرناها ب خ م س م ئ ة آية أ و ز د ن ا على ذلك الأحكام وأحاديث ح م ص و سواء ر ر ة ح ن ا ه الاجماع بخمسمائة سبعمائة ستمائة ثمانمائة أو أو أو أو ع حديث زدنا ى ذلك و و م ص ل ل ا إ م ح ص و ر ة م ع د ولكن د ة ب ا م محصورة ئ ة و ل حوادث الدنيا التي تحتاج إ ل ى أ ح ك ا م لا نهايه ة ل ا لها ا ن ي ة ل ه الا إ بفناء الانسانيه ما د م ا ا ل إ ن س ا ن حيا ستحدث معه حوادث لا نجد لها نصا في كتاب الله ولا في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش تعمل بها هذه الحوادث كيف نوجد احكامها قال ما توجد احكامها الا ب و ا س ط ة القياس ما توجد احكامها الا ب و ا س ط ة القياس ايش هو القياس القياس الحاق س و ر ة ليس لها حكم ب س و ر ة جاء فيها نص في ا ل ق ر آ ن او ا ل س ن ة ووجدت عله ة مشتركة ب ي ن م ا والعلة ا ل م ش ت ر ك ة بينهما هذه ا ل ع ل ة ا ل م ش ت ر ك ة كالتلك الذي و ص ل بين المصباح والتيار الكهربائي هذه هي بواسطتها الله عليه العلة الوسيلة التي الحكم الأصل الصورة التي كانت النبي الصورة التي تنتقل صلى وسلم إلى موجودة في وجدت من زمن ف ينتقل ع ص ر ا ي ن الحكم من ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل ص و ر ة ا ل م ع ا ص ر ة ب و ا س ط ة ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة هي السلك الذي ينقل التيار بين المصباح وبين المفتاح ا ل ع ل ة هي الموصل ما بين ا ل ص و ر ة التي جاءت فيها الحكم ا ل أ ص ل ي و ا ل ص و ر ة ا ل م ع ا ص ر ة التي لا يوجد فيها حكم ا ل ع ل ة ا ل م ش ت ر ك ة ما بين وما بين بواسطه ي ي العله والقياس هو أ و س ع مصادر التشريع ا ل إ س ل ا م ي على ا ل إ ط ل ا ق وهو من أ ص ع ب ه ا و أ ك ث ر ه ا تعقيدا و أ د ق ه ا ولاسيما مباحث ا ل ع ل ة في من أ د ق مباحث القياس القياس هو ا ل أ ص و ل و ا ل ع ل ة هي القياس من لم يعرف ا ل ع ل ة ما عرف القياس ومن لم يعرف القياس ما عرف ه أعظم مصدر من م ص القياس د ر ا ت ش ر نعرف ي في ع طبعاً الإسلام بدنا ا ل نحن انواع د ر س في أ ص ل ل ف ق ر دراسة ا و ة متعمقة بصيرة القياس أنواع القياس ك ث ي ر ة في قياس عله في قياس دلاله في قياس معنى اصل في قياس فرد في قياس ح ك س قياس أ ن و ا ع م ت ع د د ة يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعرف كل أ ن و ا ع في قياس أ و ل و ي في قياس مساوي في قياس أ د و م في قياس حقيقي ق في ي ا س ا ل ع ل ة تكون ح ق ي ق ي ة ا ل ع ل ة تكون ع ر ف ي ة ا ل ع ل ة تكون ش ر ع ي ة ا ل ع ل ة تكون ع ق ل ي ة أ ن و ا ع القياس ك ث ي ر ة جدا م ت ع د د ة إ ذ ا جمعنا إ ل ي ه أ ن و ا ع ا ل ع ل ة ت خ ل ع م ع ن ا أ ن و ا ع ك ث ي ر ة واقدام ك ث ي ر ة لابد ان يعرف كل هذا حتى يستطيع أ ن يقيس و إ ل ا كيف يكون مجتهدا لا يستطيع القياس لا يعرف القياس لا بد أ ن يعرف هذا نعم طيب وهذه الامور أ ش ا ر إ ل ي ه ا ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى كل هذا الذي ذكر أ ش ا ر إ ل ي ه الامام الشافعي في كتابه الام أ م نعم جمع فإن تعذر جمع هذه ل ش ر و ط ا الشروط فعصرنا فأحوال المستمين ماذا وجدت أو عصورين بعيدة هذه منذ ينعمال إ ذ ا ما وجدت هذه الشروط طبعا وجدنا إ ن س ا ن ا مقلدا مو مشهد مطلع ق وجد ذ هذا يتولى ما وجد م ش ت ه د مذهب وجد مرجع يتولى ولا ما يتولى ي و ل ي السلطان ويتولى لا شك في هذا ما وجد مرجع وجد حافظ للمذهب يستطيع أ ن يقضيا بمجده لمجده ما في مانع يجوز له أن يولي. إذا لم ذ ا مدام ل م يوجد أ ع ل م يجد ل ن ا أ ن و له ي العالمة قال إذا ما وجدت ذ ه ا ل شوكه ر ط ت ع ذ ر ل ا السلطان الحالة في هذه الحال ولا السلطان نوعين. السلطان له شوكة وسلطان ل ا نوعين س لا ط ن له ش و ك ة و س ل ط ا ن ل السلطان ش و ك الذي له ش و ك ة يعني عنده ق و ة استطاع بواسطتها أ ن ينشر ا ل أ م ن في الامه ستبت أمر ق اذا ل إ لم تتوفر هذه الشروط فولى سلطان له ش و ك ة ف ا ت ق ا مو عدل الشروط القاضي أن يكون عدلا يكون أن فاتقا أو مقلداً. مع ق ل د ا م وجود المجتهد مع وجود المجتهد إ ذ ا ما وجد المجتهد وولى مقلدا لا اشكره لكن موجود المجتهد و ل ى م ق ل د ا مع وجود العدل و ل ى ف ا ت ق ا ايقبل ام لا يقبل قال نفذ قضاؤه للضروره ض ر و ر ة الحفاظ على حقوق البشر وبنفس الوقت ض ر و ر ة استثباب ا ل أ م ن ل أ ن ع ر ا ق ة الدماء ليس ب ا ل أ م ر السهل ولا ب ا ل أ م ر الهي ولذلك قال يجوز إ ذ ا ولا يتولى وينفذ قضاؤه لكنه لو ولى كافره لا فاتف معلش أنتكر كبيرا وينجب أصر على غ ر خارب ة أو أعمل م خ و ا للامام م صار فاتقا فولاه ما في مانه هناك شروط أ خ ر ى يعني ذ ك ر ه ان ع د ك م قال أن يكون القاضي ان يكون ذا حلم و أ ن يكون ذا تثبت و د ي ن وفقة ويقظة وكتابة وفحة حواس وأعضاء وأن يكون عالفاً بلغة عالفا ا ب ل د ا للامام ذ ي يقضي أ ه ه ل م ن و ع س ل ي ن اذا ل العقل ح ن ا وافر حدوقة و ق ا ر وسكينا ويندب طيب نعم ل إ م م ا ذا ي ولا قاضيا الإمام الأمير الإمام الأعظم من المؤمنين ي ن ي د ان يولي قاضينا قد ا ؤ د ب و ان أ ي أ ذ ن له في ا ل ا س ت خ ل ا ف يقول له أ ن ا وليتك واذنت لك في أ ن تستخلف ل أ ن ه في بعض الحالات تحدث في القاضي حوادث يقتنع فيها من القضاء فيكون خ ل ي ف ة يقضي أ و أ ن الحوادث تكون ك ث ي ر ة جدا بحيث لا يستطيع القاضي ا ج ن ظ ر بها منفردا قد ا ؤ د ب له أ ن ي أ ذ ن له في ا ل ا س ت خ ل ا ف يقول له لا مانع ان تستخلف رجلا آ خ ر يقضي ويكون عونا ب ا ل ق و ي قال ف إ ن ه ا ه قال وليتك و أ ن ه ا ك أ ن ت ت خ ذ ف احدا لم يستخلف ف إ ن أ ط ل ق أ ي أ م ي ر المؤمنين أ ط ل قال م ق لا أ ذ ن ت لك ولا نهاه ى ق ل تخلف لا ل فيما يقدر ي ع إذا أ ط ل قال يجوزه يستخذف استخلف لا طاقة يقدر أمور من يجوزه فيما لا يقدر عليه و أ م ا فيما يقدر عليه قال لا يستخلف ل أ ن ه ما اذن له ص ر ا ح ة بالاستخلاف فالشروط المستخلف قال شروط المستخلف كشروط القاضي لا بد أ ن يكون م ش ت ه د ا على الترتيب الذي ذكرناه كلا أن يستخلف ان ص إذا أراد أ يستخلف في امر ل ل ق ض ا ا ا ع لابد أن ت و ف فيه فإذا القاضي شروط ا س ت خاص ل ف كتماع بينات قال له وكرتك في سماع البينات انا قاضي اعمال كثيره عندي ما استطع ان اسمع الشهود انا اوكل انسانا ان يسمع أسمع البينات اعطيني نتيجه ة أقرأ أعطون د وأتشهد كلام أحلف الله تعالى قبل بكذا وكذا أنا معه وأخوفه من يشهد الوكيل يعمل هذا قال إ ذ ا كان في امر خاص ليس في أ م ر عام ما يشترط به أ ن يكون مجتهدا مطلقا يشترط به أ ن يكون عالما بامور أ م و ر ت أنا أ قلت س ع يعرف البينات لازم ليش ر ش ط الشهادة ش و و ط البينه ش ا وما ه د يتعلق ه ذ ا الموضوع ج و ع ل يتقنوا ما و ضروري أن يعرف ليس أن أحكام كل الفقه الإسلام أ ن ا ما وقلت في القضاء وقلت في أ م ر خاص قال القاضي لماذا يحكم اذا كان مجتهدا فديه يحكم باجتهاده و إ ذ ا كان مقلدا يحكم بايش يحكم بما حكم به مقلده ان كان شافعي يحكم بما بفقه الشافعي إ ن كان حنفي يحكم بالفقه الحنفي ان كان ح ن ب ل ي يحكم بالفقه ا ل ح ن ب ل ي وهكذا قال ولا يجوز ل أ م ي ر المؤمنين أ ن يشرط ي عليه خلافه يقول له أ ن ا وليتك القضاء لك الشرط أ ن م ا تقصي باجتهادك فلان ا لا يجوز للمجتهد أ ن يقلد مجتهدا ولا يجوز أ ن يحمل مجتهدا على ر أ ي غيره من الناس قال خصمان رجلا في غير حد الله تعالى الحدود ولو حكم حد تحتاج إلى تحكي ما غير أمرها في و أ م ا في غير الحدود اصطلح رجلان اختصما او لم يختصما رجل أ ر ا د أ ن يتزوج ا م ر أ ة اصطلح مع أ ب ي ه ا أ ن ي ف و ض رجلا في هذا الموضوع موجود يكون خصوم يعني في أ ي م س أ ل ة من المسائل اصطلحنا على أ ن نحكم فينا إ ن س انسانا ا قال دي ن م م هو ضروري أن نتحاكم إحنا جائماً إلى القاضي إلى الأول او القاضي المولى من قبل امير قبل قال المؤمنين ما من فاذا اتفق اثنان او ج م ا ع ة سواء ك ا ن قد تخاصما او ك ا ن في امر صلح فيما بينهما لا مانع ان يحكما انسانا ما نعم ولو حكم خصما يقول ل ك ل م ة خصمين من على قليل التغريب وليس قيدا في الموضوع رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أ ه ل ي ة القضاء شرط ان يكون المحكم أ ه ل ا في القضاء حتى يستطيع ان ي ق ض ي بينهما في عندنا قول ضعيف لا يجوز هذا وفي قول لا يجوز موجود يجوز وقيل في فإذا يخطف القاضي القاضي التحكيم لا البلد لك ما دام تشاء تحكم من عثب أن بغير القاضي بمال القاضي د ولكن ن قصات ونكاح الصحيح أ ن ه يجوز التحكيم في كل أ م ر ي ن من ا ل أ ب و ر ما لم يكن حدا لله تعالى لماذا ي ش أن حدود أ م ر ه ا واضح والشيء أ ه م من هذا أ ن الحد قد يحتاج إ ل ى قتل إقامة الحد يعني على الجاني على يعني وفي ع على أستطيع ي قاضيا يصير قتل قام القصاد حالة لم وإلا أنا ما ما, لم أكن ما أستطيع. يصير أمور أكن و ض ى الناس القاضي تنفيذ الاحكام أ ي ض ا ما يجوز ل أ ح د ان ي ت ج ر أ على القاضي بل هو الذي ينفذ ا ل أ ح ك ا م سنتكلم عن هذا إ ن شاء الله ب التفصيل ففي غير الحدود التي الحدود ستقام لا مانع أ ن يحكم الناس فيما بينهم إ ن س ا ن ا صالحا للحكم والقضاء قال قال القاضي إذا حكمنا على من ينفذ حكمه قال ولا ينفذ حكمه إلا على راض اثنان ثرابيا لا مانع لو كان الخصماء ثلاثا ثراب اثنان والثالث أبا ما على على لو على الثالث طيب ينفذ ينفذ ينفذ به هذا حكمه حكمه حكم محكم من قال فلا يكفي رضا قاتل في ضرب د ي ة على عاقلته قاتل وجبت عليه ا ل د ي ة فحكم إ ن س ا ن ا ما قال أ ن ا راضي أ ن تضرب ا ل د ي ة على ا ل ع ا ق ل ة و ا ل ع ا ق ل ة ماهي ر ا ض ي ة ما ينفذ حكم هذا الحاكم لا بد أ ن ترضى العاقل ة حتى ينفذ حكمه لو كان القاضي الاعظم م ا يحتاج إ ل ى رضا القاضي يقضي وتنفذ ا ل أ ح ك ا م رغم أ ن ف ي من شاء و ا ب ا لكن هذا ما هو قادره س م ي ه ذ ا أ ن ا و أ ن ت وفوضناه أ و, و... و... حكمناه إ ذ ا لابد أ ن يكون عندنا رضا ف إ ذ ا حكمنا و... لابد أ ن نرضى أ ح د ن ا حكمه و ا ل آ خ ر أ ب ا ما يصح أ ن يجري حكمه على الاثنين مع أ ن احدهما ليس بمحكم أ و ليس براضي طيب حكمناه اتفقنا على تحكيمه لكن أ ح د ا ل خ ص م ي ن رجع قبل الحكم قبل ما يحكم القاضي قال له اخي أ ن ا بطل ما أ ر ي د أ ن يحصي بيننا هذا القاضي قال ما ينقص حكم انتهى خلاص اسال القائمه على ا ل ت ر ا ض ي ولقد جال الرضا فجال الحكم و لكن بعد الحكم قال لا ما دمنا حكمنا وقضى ما ينفع ولا يشترط الرضا بعد الحكم حكم انتهى ما ولو ا ما انتهى انت رضي رضيت تضرحكم تضرحكم خلص لأنه لابد تمتثل ل نصب قاضيين في بلد أي أمير المؤمنين نصب قاضيين في بلد نصب وخصت كلا منهما بمكان أ و زمان أ و نوع من القضاء جاهز له هذا ولذلك يجب على كل واحد منهما ان ي ع م ل بما خصه به أ م ي ن المؤمنين وكذا إ ن لم يخص في الاصح أ ي ض ا إ ذ ا ما خصهما ما خ ص كل واحد منهما بشيء نصبهما للقضاء العام قال لا مانع من هذا قد تحتاج ا ل م ن ط ق ة ا ل و ا ح د ة ل أ ك ث ر من قاض لقاضيين أ و أ ك ث ر من قاضيين إ ل ا أ ن يشرصا اجتماعهما على الحكم ما يصح عند ذلك ليش ل أ ن ه م ا مجتهدان واذا فرض عليهما ان يجتمعا قد يتفق اجتهادهما لكنه قد يختلف فاذا اختلف اجتهادهما كيف يتفقان ولا يجوز للمجتهد ق يقلد قاضيا ا ان ض ي يجوز لا ل ل اخر ان يقلد مجتهدا اخر فاذا فرض عليهم وليتكما او نصبتكما قاضيين في هذه المنطقه شريطه ان تتفقا على الحكم صعب هذا بالنسبه للمجتهدين صعب ولاسيما اذا اختلفا او اختلفوا لا يجوز لمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر لكن لو كانا مقلدين لامام واحد وعارفين بالقول المؤتى به في المذهب يجوز في هذه ا ل ح ا ل ة والله أ ع ل م أ ن يشرط عليهما لاتفاق ل أ ن ه م ا سوف لا يختلفان في هذه ا ل م س أ ل ه و ص ل الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه و ص ح ه